لا هي تنقلبهم وأسر النج الذين ظلموا وأسر النج والذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتئتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلى من بل تراه بل هو شاعر بل هو شاعر فليأتنا بأيّة كما أرسل الأولون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 وَمَا وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خاربين 125. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن, فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا 129. كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون 120. وكم قصنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون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 وَمَا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين 110. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا 111. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون 112. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون 111. يسبحون الليل والنهار لا يكترون 112. أم مِنَ آلهة من الأرض هم ينشرون 113. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون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 ولا يشفعون إلا لمن اغتضى وهم من خشيته مشفقون 112. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين 113. لم ير الذين كفروا 111. وأن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون 112. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم 112. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون 113. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون 114. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون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 111. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 112. لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون 111. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون 112. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا 119 فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون 110 قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن 111 بل هم عن ذكر ربهم معرضون 112 لهم آلهة تمنعهم من دوننا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 121. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون 122. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ولَإِمَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْحِصْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُضْلَمُ نَبْسُ شَيْءٍ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 الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون 121. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين 122. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثين التي أنتم لها عاكفون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 قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين واتَّلَّ الله أَصْنَامَكُمْ أَصْنَعَ مَكُونَ بَعْدَ أن تولوا مُدْبِرِينَ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 لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضْرُبُكُمْ أُفِلَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجينا هو ولوط إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا لَهُ إسحاق ويعقوب نافلا 129. وكلا جعلنا صالحين 120. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا 121. وأوحينا إليهم فعل الخيرات 122. وَكَانُوا الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا 112. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين 113. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين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 وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْزِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلٌّ أَتَيْنَا حُكْمَ وَعِلْمًا 115. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين 116. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون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 114. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة مِنْ عندنا وذكرى للعابدين 115. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وظنوا إن ذهب مغضبا فظنن ألا نقدر فَظَنَّ فظنن ألا نقدر عليه فنادى في الظلمات 119. فِي في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 110. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين 111. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارفين 112. فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين واللاتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّهَا هَذِهِ أمتكم أُمَّةٌ كُمْ أُمَّتَهُ وَاحِدَةٌ وَأَنَّ رَبَّكُمْ فَعْبُدُونَ 111. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون 112. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه, فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون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 لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون 112. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما كَمَا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين 122. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون 121. إن في هذا لبلاغا لقوم وَمَا 122. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 123. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم 112. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون 113. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون